Malzumetü Fıkhı'l-Ekber İbrahim Çelebi İbn-i Qara Hüsam Rahmetullahi عليه. Bismillahirrahmanirrahim Ve kelehamdü Allahümme Rabbel Beriyeti Ve lil Mustafa Ve al-ali khayri tahiyyeti Ve ba'du Faha'da'l-nazmü Aqd-u Aqa'idin Alâ râ'i sünnetin Ve على ما هو المسطور في الفقه الأكبر لذاك الإمام المقتضى أبو حنيفة وذلك أن الخلق كلفا كلهم بأن يؤمنوا بالله غير ريبة وبالكتب ضررا والملائك جملة وبالرسل الأخيار أهل السعادة وبالقدر المقضي منه جميعه وبالبعث بعد الموت يوم القيامة وبالوزن للأعمال مثل عسابها وداري جزاء أي جحيم وجنة فنشهد أن الله لا رب غيره هو الصمد الموسوف بالأحالية هو الفرد لم يولد كذلك لم يليد تنزه عن شبه وكفر وشركة قديم قوي لا يزال ولم يزل بالأسماء طر والصفات القديمة وليست صفات الله مخلوقة وقد علت عن أمارات الهدوث وجلت فما زال في الأزل ربا وخالقا ولكن ما الآثار من بعد بانته وإن صفات الله قد جل شالها فأنا يظاهيها صفات الخليقة فرؤيته لا كالذي نحن قد نرى تكلمه لا بالحروف وآلته وَكَلَّمَ مُوسَى سَامِعًا بِكَلَامِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَوْصَافِهِ الْأَزَلِيَّةِ وَيَنْضَبِ الْقُرْآنُ تُرًّا كَلَامَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ بَعَضُهُ بِهِكَايَةِ وَلَيْسَتْ بِمَخْلُوقٍ وَقَدْ خَلَقَ الَّذِي لَنَا فِيهِ مِنْ كَبْتٍ وَمِثْلَ قِرَاءَةٍ سواسية فضلا سوى أن بعضه يخص لفهواه بأخرى فضيلة كذا عظمت أسماؤه وصفاته ولم تتفاوت في العلام النباحة وأوصافه بالفارسية تذكروا كما هي في قولك الأجلية يسميه شيئا لا كالأشياء وإنما نريد به إثباته بالأبية له اليد في القرآن وصف نفسه به لا بما لا اقتدار ونعمة كذا الوش والنفس السخط والرضاء صفات بلا كيف لرب برية، وما عدم المعدوم خارج علمه كحالات أرباب الوجود العديدة تغير معلوماته ليس يقتضي تغير ذاك العلم بالحادفية وَكَوَّنَ لَا مِنْ شَيْءِ الْخَلْقِ حَسْبَ مَا جَرَى مِنْهُ أَقْلَامٌ وَأَمَّتِ وَمَا كَتْبُهُ فِي اللَّوْحِ بِالْحُكْمِ بَلْ عَلَى طَرِيقَةِ تَوْصِيفٍ لِكُلِّ قَضِيَةٍ فَلَا شَيْءَ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا بِمَا قَضَاهِ فقدره حسب اقتضاء المشية وأخرج في الأزل من صلب آدم ذراري أصحاب عقل فَقَالَ فقال لهم فيما لست بربكم فقالوا بَلَامُ فِي حق الشهادة فَذَا مِنْهُمْ إِيمَانٌ يَكُونُونَ كُلُّهُمْ عَلَى فَتْرَةِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْوِلَاةِ فَغَيَّرَهُ مِنْ بَعَادُ مَنْ صَارَ كَافِرًا وَدَوَامَهُ مَنْ بَاتَ بِالْمُؤْمِنِيَّةِ، وَلَمْ يَجْبُرِ الرَّحْمَانُ نَفْسًا بِخَلْقِهَا عَلَى الْكُفْرِ آيَةً آيَةٌ كَانَتْ فَمَا الخلق مَوْصُوفِينَ مِنْ عِندِ رَبِّهِمْ بِكُلٍّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ فِي حِينِ خَلْقَتِ فَلَكِنَّهُ حَازُ هُمَا وَإِنْ كَانَ بِالْخِذْلَانِ مِنْهُ وَسُرَتِهِ وتفسيرنا الخذلان لا يوفق لوفق رضاه من فعال حميدة فإن ترك الإيمان عبد فإنه ليسلبه الشيطان منه بحيلة وأفعالنا خيرا وشرعا بخلقه وكانت جميع كسبنا في الحقيقة وإن كان في الكل المشيئة والقطاس فليس المعاصي بالرضا والمحبة وكان جميع الواجبات بأمره نعين به ما من نسان الشريعة. فيبعده العاصي ويقربه الذي أطاع ولاك إلا بوجهه المسافة فقد كان معنى القرب معنى كرامة كما كان معنى البعد معنى استهانة كذا القرب والإقبال والبعد كلها يضاق إلى الراجل يناجي لحاجة وكل من الأعمال ما كان موجبا إقابا بنار أو صابا بجنة فلله قد يجزي لشر بعدله كذلك قد يعفو بلطف ورحمة فيغفر غير الشرك والكفران إن يشأ وإن لم يقارن بالرجوع وتوبة ويقبل خيرات تكون بشرطها ويضعف أجر البعض منها بمنحة وليس المعاصي لا تضر لمؤمن وإن كان لا يبقى بها في العقوبة فلا جزم في غفران كل خطيئة كما لم يكن في شكر كل مبرة وبالذنب فما لم يستحل فمؤمن وعاص ولم يكفر ولو بالكبيرة ولم يختلف إيمان من كان مؤمناً على وجه نقصان ووجه زيادة فمعناه إقرار اللسان مقارناً بتصطيق قلب مع صفاء طفية فَقَدْ كَانَ أَهَلُ هَذِهِ الْأَرْضِ وَالْسَّمَا مُسَابِينَ فِي الْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ فِرْقَةٍ وَلَكِنَّهُ يَبْدُو تَفَاضُلُ بَعْضِنَا عَلَى الْبَعْضِ فِي أَعْمَالِنَا الْأُخْرَوِيَّةِ وَالْإِيمَانُ بِالْإِسْلَامِ لَمْ يَتَفَارِقَ كَبَطْنٍ وَظَهْرٍ أو كَلُبِّ وقشرة ولكن لفظ الدين يجري عليهما كما انه على كل شرعية وجاز صلاة خلف بر وفاجر من المؤمنين المقبلين لقبلة وَسَنَتَرَاوِيحٌ لَيَالِيَ صَوْمِنَا وَمَسْحٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ ضَرْبًا بِمَتِّةٍ وَلَمْ نَسْتَطِعْ أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ كَمَا الَّذِي لَهُ كَانَ أَهْلًا أَيْ بحق الْعِبَادَةِ وَنَعْبُدُهُ وفق الذي كان جارياً به أمره من واجب أو فريضة عرفناه رباً حق إرفانه كما يعلمنا مضمون الآلاء الكريمة ومن عنده في ذي العقائد مشكل ليجزم على الإجمال أول وهلة بما هو عند الله حقا مراجعا إلى قول من يفتيه من غير محلة ولا عذر في تأخير ذلك إذ به يلاحقه كفر وسوء الأقيدة وَحَقٌّ عَذَابُ الْقَبْرِ فِي بَعَضِ مُسْلِمٍ بِعَصْيَانِهِمْ وَالْكَافِرِينَ بِجُمْلَةٍ يَكُونُ عَلَى جِسْمٍ بِعَوْدَةِ رُوحِهِ وَيُرْوَى بِتَغْيِيقَاتِ لَحْدٍ ظَوْطَةٍ وَحَقٌّ سُؤَالٌ مِنْ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ بتاعين رب والنبي وملة وبين يديه خلاقنا وإلهنا ليحشرنا هذا الخلق يوم القيامة يكون بلا كيف هناك قيامهم قليل على وجهق تراب المسافة وَمِيزَانٌ عَامِلٌ لِلْعِبَادِ حَقِيقَةً كَدَلِ الْحُكْمِ مَا بَيْنَهُمْ مِنْ خُسُومَةٍ بِأَخْوِ مَبَرَّاتٍ لِمَنْ كَانَ ظَالِمًا إِذَا كُنَّا أَوْ تَحْمِلُ حَمْلَ الْخَطِيَّاتِ فَيَجْزِئُهُمْ شَرًّا وخيرا بفعلهم فريق على ذل فريق بعزة وحسب ازدياد الشر والخير هيأت لهم طبقات في جحيم وجنة وكلتاهما مخلوقاتنا على البقى وأهلهما أيضاً على السرمدية وينظره في جنة كل مؤمن بأعين في الأبدان من غير شبهة يرون كالبدر بلا كيف ينجلي فيا لطف رب نعطايا جزيلة ويختص بعض من بخواره هناك على معنى ازدياد الكرامة وحق شفاعات النبيين كلهم لمن يبتلي بالذنب من كل أمة هم السادة الأشراف قد جل قدرهم aleyhim salatullahi fi kulli sa'atin masunun an dhanbin wa min sagha'irin wa la'izz fi ba'd al-khataya wa zallatin muhammad مدنت رحمة للعالمين بجنة فنشهد أن الله أرسله لنا بشيرا نبيا من جن عن ضلالة به ليلة المعراج يسرى إلهنا واختصه بالمعجزات الجليلة سيكرمه بالحظ من كوثر غدا وخير المقامات العلا والوسيلة وإذ كان خير الأنبياء نبينا فأمته قد أخرجت خير أمة وقد خص ربي منهم أوليائه ببعض كرامات حوارق عادة وأما الذي من بعض أعدائه بدى فذلك استدراجهم للغواية وأفطل هذا الخلق بعد نبينا أبي بكر الصديق أهل الصداقة ومن بعده الفاروق من وصف عدله أدى التهر ممنوع الصروف للملة فعثمان ودن نورين سبب ما له لسبل جهاد مرتان بعد مرتين وبادوا لي يكرم الله وجهه فمن يبي احصاها به من كرامة هم الخلفاء الراشدون لقد مضوا على الحق واختصوا بأحسن سيرة فقد يتولاهم جميعا بحبهم وبالخير ذكرانا لكل الصحابة وكان أم كلثوم وزينب بنتهو وفاطمة أيضًا ككون رقيئة وأبو طالب عم النبي ما تقبله ولا تقل أباه أم سيا بالشقاء وحق علامات القيامة كائن كما في روايات الثقات الصحيحة كان يخرج الدجال قهرا ويفتح يا جوج ومأجوج أهالي الدعاة وتضلع هذه الشمس من سمة مغرب وَيُنَزِّلُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بِأُخْرَى شَرِيعَةٍ وَمَن يَشَاءُ يَهْتِ بِهِ إِلَٰهُهُ بِفَضْلِهِ إِلَىٰ سُبُلٍ حَقٍّ وَاطْرِيقِ السَّوِيَّةِ